صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية